per la talie Oh, تمام كده بالله جبنا ما اي ده لا خدينا لا فينا لا فيناني في لا في شيء يعني ده رحيم يا نبي وندس تنالني وتيجي ها شكرا طيب ما Huh? どうも。مشول。皆さんこんで。うん。けどね、は進んでる تفتحوا وقرأ المجد الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبيه الكريم وآله وصحبه والتابعين أما بعد التوكيد وأنواعه وحكمه قال باب التوكيد التوكيد تابع للمؤكد في رفعه ونصبه وخفضه وتعريسه قال ويكون بألفاظ معلومة وهي النفس والعين وكل وأجمع وتوابع أجمع وهي أكثر وأفسع وأبصع تقول قام زيد نفسه ورأيت القوم كلهم ومرت بالقوم أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم الله لله نحمده ونستعين ونستغفر ونحن الله لله نشعر بمفسنا ونحن لاتعمالنا الله لا مضل له إن هذا الهدي وأشهد لا إله إلا الله جولا شديك له وأشهد أن محمد نبينا ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم في بيان من كثر من خير الكلام كلام الله عز وجل خير الهدى وجاء محمد صلى الله عليه واله وسلم شطب الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار قال المؤلف الإمام من نياض الروم رحمه الله تعالى عليه التوكيد وانواعه وحكمه هذا هو التابع الثاني هذا التابع الثاني أخذنا العطف؟ نعم أخذنا العطف؟ نعم ممتاز عطف بيان عطف النسخ؟ ممتاز هذا النوع الثالث من أنواع التوابع ألا وهو التوكيد التوكيد يقال التوكيد ويقال التاكيد التأكيد قالوا التاكيد بمد ذلك وهو مصدر اكد ووكد بمعنى اثبت الامر وقرره واما المواد في النحو فهو على قسمين توكيد لفظي وتوكيد معنوي اما التوكيد اللفظي فهو تكرار اللفظ نفسه وإعادته بلطرة أو مرادفه اسما كان ظاهرا أو مضمرا أو فعلا أو هرطة أو جملته. مثاله جاء محمد محمدا فهنا ما لكرمنا ليش بظاهر أكدنا وتقول قم انت طيب أعظم معك قم قم فعل فعل فعل أمو منتاب لا أريد أن أفعل زين زين كل فعل يحتاج إلى فعل قل فعل والله في فعل الأمر كنا خايلين كناش ما كان يقول فعل مستكير كنا خايلين لا فكنا كنا أحياناً فعل يكون ظاهر يكون مستكير يكون ظاهر يكون ضمير يكون مستكير والاستكارة إما وجبة وإما جوازة كنا يقول جوازا إذا كان يرجع إلى هو أو هي ويكون وجوبا إذا يرجع أنت و نحن وأنا أو ليس أنا أو يعني نحن واضح؟ <تصفيق> نحن كان مبدوءا بالتأم أولون وكذلك مزيئ للأمر قم الفائن يظهر مستدين وجوبا تقديره؟ أنت وأنت يقول فائنة قم أنت أنت الثانية مذكرة؟ يرفائل، ليس يرفائل قم أنت أنت ماذا؟ تركيز لأننا أستطيع نا... نقول نا... نا... نا... قم سامش نا... نا... لا يصح الرا... إسم الظاهر لا... لا يصحون حيث لا يصح إراد إسم الظاهر لا يصح إظهار الضمير فيجب مستثار فقم في الأمر وأنت ثالث وأنت المفاعل وأنت... وظنون السجن وجبة أنت وأنت الموجود تركيز لآخر سنة مجلسة صحيح هذا بالنسبة للشاعر قال الشاعر لينقتي أتاكي أتاكي أتاكي اللاحقون أحبش أحبش أتاكي أتاكي مرتي أتاكي أتاكي اللاحقون أحبش أحبش والزين والحر والحرف الح المثال أيها تقول جاء جاء زين وأما الحرف تقول نعم نعم حضرت الدبس والجملة جاء زيد جاء زيد وتقول اي صالتك فيها نعم واضح نفهم هذا مرادف ها المرادف يعني مرادف الكلمه تقول مثلا يعني انت هناك كثيره تقول جاء قدم زي جاء قدم زي ابتعد انفصل عني نام اجن جاء هو ده تمام يا ما هي فائده التوكيد فائده التوكيد تقويه الخبر وإثباتهم ودفع توهم الخطأ ودفع ودفع احتمال الوهم ودفع إرادة معان هي من اللوازم واضح؟ لما تقول جاء زين جاء الأمير تفهم أنت واقف الأمير يعني مقصود جاء لوكب الأمير وجاء الأمير والأمير واضح؟ هاي كلها من ثواب التوفيق تمام؟ طيب لكن يساعيده هذا أصل يكون ف... يعني تعرف في علم القرآن يساعيده ما ورد من تكرار الألفار في رفض في القرآن وهو في غيره فالأصل أن اللفظ يفيد معنى مستقلا وإلا كان مؤكدا اتبعوا صوت الرحمن كم كردية طبيعية لا يعاني من مشكلة غير ممكن. صح طبيعية لا طيب الأولى يعني خلك ك... آلاء كالإنكار والتنديد لمن يكذب آلاء الأولى والثانية توكيد الله لا لأن الله سبحانه وتعالى في صوت الرحمن عدد علينا كثير من المعنى صحبه الرحمن خلق النسجة خلق الانسان خلق البحار الجوال فيه تمشي كل معنى عليها ثاني يوم القيامه بماذا يعجبها لكم تفتح السماء وكل واحد ينخفتها ويورح المزين والسلام وأما ما قال قام ربه جنتنا زوات أفنان ووصفه وصف من المو... هذا وصف, وصف المقتصر أو أصحاب اليمين ثم وصف المقربين اعلى مرتبه استقبل وصف المقربين الأول ومن دونهما اقل منهما وصف أصحاب اليمين وفي كل نيمة ماذا يقول وصف يقول سبيعي آلات هذا لا يجب التوحيد تفيد ماذا التقرير والإنكار و تنديد هؤلاء كيف ينكرون هذه النياة هي كتيب قوله تعالى كلا إذا ذكت الأرض دكا دكا توكيد ولا لا ليست يعني دك بعد دك دكا بعد دك ولا آيات كتبت تتبع ذلك وترى الجبال تحسمها جاملة وهي تمر مضى الصحر ويسألونك عن الجبال فقل ينسيبها الله بنسيبها هذا هذك وذك حتى ما يقف. كما قال صلى الله عليه وسلم أو كما قال الله تعالى يوم تبدل الأرض غير الأرض والسموات الأرض التي يخشى عليها الناس كما قال تبارك وتعالى لا ترى فيها أي ولا أمس صعود وهبوط الأرض كما قال صلى الله كما يكف أحدكم خبزا أرض بيضاء نقية لا كفاء فيها ولا ولا سفلاء ولا انخطاء طيب وقول عز وجل وجاء ربك والملك صفا صفا صفا صفا صفا صفا صفا مما؟ لأن آيات أخرى تقول علي يوم تشقق السماء ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزينا تأتي الملائكة معنا في سبع شفوف ملائكة سماء بعد ملائكة سماء سماء أولى والثانية والثائتة صفا صفا وهذا قال فيه تبارك وتعالى هل ينظرون الا ان ياتيهم الله في بلد من الظلام والملائكه وقرب جلعه وفيه يقول عز وجل ايضا لا اخرى يا ناصر الجليل اني استفادتم ان تنفذوا الى مكان السماوات والارض فانفذوا ما يستطيعون لانه يحيط بهم شده شهور من الملائكه صف الى الاخر وينزل الرب تبارك وتعالى وتقدس نقدر اسماؤه بالقضاء بين الميقات فصل القضاء فما بيتكتب وهذا في النصوص الشرعية وإنما إذا في في الأصول من قواعد الألفاظ قواعد لغوية في باب اللغة أن اللفظ إذا دار بين التأكيد والاستقلال فش نقول مستقيم بقرين ما هنا نقول هذا لفظ مستقيم إذا جاء لفظ مكبوء في الحديث أو تقول هذا يفيد معنى مجدد في معنى مجدد إذا ما نقول هذا التوكيد واضح؟ نفو؟ نعم أي تقرأ ذلك قال المصنف رحمه الله باب التوكيد التوكيد تابع للمؤكد في رفعه ونصبه وخفضه وتعريفه بس وتعريفه وتعريفه هذا التوكيد اللقص ينتمه التوكيد المعنوي هو تقويه الخبر بذكر معنى الاسم المؤكد معنا بسم المؤكد وله ألفاظ وهي كل ونفس وعين وجميع وأجمع وابصر وأبتع وأكتع وعامه وقاطبه واضح؟ جمل جملة جملة هذا اللي واضح؟ طيب تقول جاء الامير نفسه جاءت المرأة عينها وقابلت المدير ذاتهم ذات أيضا مسيكوا زد ذات واضح؟ وأما حكمه؟ فإنه يوافقه فالغفع والنصب والخفض إن كان مرفوع مرفوع مصعوب مخفوض مفهوم؟ إيش قال للنمل؟ صحيح؟ صحيح ذكر ألفاظ كان أقرأها وأنا متقن. زين. قال وتعريفه أيها مدفعه في تعريف يعني أن ألفاظ التوثيق كلها معرفة. لأنه لا يؤكد إلا المعرفة لا تؤكد إلا المعرفة لا تقول جاء رجل نفسه لا يسر أقرأ لا وقال نعم ويكون بألفاظ معلومة وهي النفس والعين وكل وأجمع وتوابع أجمع نفس وعين نأتي مع نفس مع المفرد تكون مفردا تذكر مع المذكر وتأنف مع المؤمنة جاء زيد نفسه وجاء اثنين ابو نفسها ومع المثنى والجمع يجمع فيقال جاء الزيدان أنفسهما أنفسهما جاء الزيدان أنفسهما ويفحه نفسهما نفسهما يفتح نفسهما ونفسهما بالتأكيد واضح هذا الأفضل الأصح الجمع أنفسهم تم وفي الجمع جاء الزيود أنفسهم نعم وكذلك يقال في العين هنا. وكذلك يقال في العين زيد نفس والعين وكل وكله واضح جاء... جاء الطلبة كلهم جاء الطلبة كلهم نعم ويستعمل كل ما كان فيه جمع ما كان فيه جمع أو ما يجزأ أكلت الرغيف كله نعم زين وأجمع وتتابع أجمع جميع قبله جميع قبله جميع، ها؟ أيضا جاء القوم جميعهم، ثم أجمع كذلك تستعمل مضافة إلى الضمير، فشذ الملائكه كلهم أجمعون. أجمع. لما ذكرت. قال لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخصر لأغوينهم أجمعين توكيد للضميرهم راضح؟ توكيد للضميرهم لأغوينهم لأغوينهم لأغوين في المضارف وفوق وفوق مبنى على الفتح صغير من توكيد متقن في فيما حجرة من توكيدهم لأغوينهم والزعم س وجود الغيره أنا <تصفيق> شيطان عليه من وهم ضمير متصيد نبني على السقف في أحد مصر برجي وأجمعين توكيد الضمير واضح إذا الغرض التوكيد قد تؤكد الاسم الظاهر وقد تؤكد الاسم المغمض يعني هو الضمير واضح قبل يومين يا جماعة نفهم هذا حسنا <تصفيق> نعم. وتابع أجمع. اللي هي أكثى وأبتى وأبصع. هذه ما يؤكد بها لوحدها لا بد وأن تضع ما أجمع. ويج بها على نسق نعم. تقول قام زيد نفسه. ورأيت القوم كلهم. ومرت بالقوم أجمعين. واضح هذا؟ وأكثى وأبتى وأبصع. لا تأتي الحالة. لا لا لا يؤكد بها لوحدها بل مرفقة ومردها بأجمع ولا كان تأدي بواحد أو تجمعها كلها جاء القوم أجمع جاء القوم واجمعون أتكعون زك أبصعون أبتعون كما تقول جاء القوم أتكعون خطأ أو أبتعون خطأ في بعض الكلمات ما يصح أن تطلق لوحدها تاتي مع ما يكون معها ملازمه و تقول لبيك و سعديك ما يأتي سعديك الحاسد تقول لبيك و كل شيطان ليطان حسن بسن عجره و مجره شغر و فغر او بغر وهي اطفال معدوده لا تاتي تاتي تابعة لسابقك إذا ذكرت لها لا يفنن بمعنى هو ما هو الشيطان لكن ما يقال لوحده مع الشيطان بسن ما حسن طغى فشغف وشارك مع هذا البيت وهذا كذلك هنا واضح نعم بس تفهم الموضوع أقرأ إش قادمنا وربما احتاج إلى وربما احتيج إلى زيادة الطقوية فجاء بعد أجمع بألفاظ أخرى مم. وهي أكتع وأبتع وأبصع وهذه الألفاظ لا يؤكد بها استقلال نحو قو... نحو نحو القوم... نحو نحو جاء القوم أجمعون أكتعون أبتعون أبصعون كم. هذا هذا واضح وقد يؤكد بواحد منها بعد لفظ أجمع أجمع واضح؟ توكيل؟ واختيار توكيل ومرفوع لأنه يعني ذكر سالم جمل ذكر مفهوم؟ واضح؟ طيب زيد هات مثال عن إعراب؟ قال يا عبد؟ قال الجمل اعرب الجمل الاتي قرات الكتاب كله اه قرات قرات آه. قرات قرات قرات قرات قرات قرات قرات قرات قرات قرات قرات قرات الكتابه لم لم نذو صواب لكن يعني عاوبوا معاوو كتابه تصبي وصوبه تصبي كتاب ضا كله كله الكتابه كلها اللي خلينا الان <تصفيق> طيب توكيد لفظي ولا معنوي اه <تصفيق> هذا طيب توكيد لفظي والتوكيد المنصوب كيف يكون؟ ويكبر مؤكد المرفوع مرفوع المنصوب مرفوع مرفوع هذا منصوب إذا التوكيد المنصوب مرفوع فأيض مصبيب وهو مضاعف وإن هذا أنت أعظم في مهال زارنا الوزير نفسه جاء رجال الجيش أجمعين. ها. جاء. سلمت على أخيك عيني. ها. سلمت على أخيك عيني. سلمت على أخيك عيني. سلمت. اي yes. نني توكيد توكيد معنوي هو توكيد مخفوض لفظي فاين زيد فاين وهو وهو مضاف جاء رجال, جاء جاء رجال مفور. مفور. مفور. مفور. مفور الجيش أجمعون ها مرضي جاء رجال يا رجال وهو الجيش والله الجيش جاء الجزء الاجماعي جا جا جا جا اجماعي كلهم جاء جا الجزء كلهم اجماعي كله. كلهم اجماعي كلهم اجماعي كلهم اجماعي كلهم اجماعي كلهم أجمعهم كلهم اجماعي كلهم كلهم اجماعي كلهم اجماعي كلهم اجماعي كلهم اجماعي كلهم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 ما؟ أي إنساني ترضى كلها؟ أخذنا المقطع خلاص؟ طيب أيه؟ مقطع رفوع وهو مضاع مضاع أيه؟ إنساني توقف؟ أي إنساني؟ نعم. انت جيد جيد اي انسان ترضى أي مضارع للمعلوم المعلوم. المضاعف يقول تربة يعني تربة من من من من مجهود صواب يقول هكذا هي من اللي مش م من اللي مش ما الضم مقدرة من عم بقولي أي, أي, أي إنسان صول الله سجاياه مفردها السجيته ومثلها سجاياه إذا سجاياه كيف؟ ونبني لمن يسمى فاعه إذا بعد يشئ بالفاعه أو ناعم فاعه ما فاعه صح؟ طيب نايم الفاينة نايم الفاينة نايم الفاينة ما هو ويضرب اي ينام سجل جمع سجية سجل سجل سجل سجل سجل سجل سجل سجل جمع جمع سجل سجل سجل سجل سجل سجل سجل سجل سجل سجل سجل سجل سجل سجل سجل سجل سجل جمع سجل مقوى توفي اي ضمن ما على من من السجايا اي ثلاثة يعني نعم ضمن وهو مضاف والها والله من تصفي من الضاف يعني جلي الله كلها نعم. كلها نعم كله مع النبي رقم مالا تفعلون هذا المطعم يقولون هذا المطعم يقولون هذا المطعم يقولون هذا المطعم يقولون هذا كلها يقولون هذا المطعم يقولون هذا المطعم يقولون هذا المطعم يقولون هذا نعم، الطلاب الطلاب، الطلاب المتجمعون علام ترفيه ضم الظاهر الاخر جميع جميع توكيد معهم، توكيد مصوِّم مفروض مثل، وهو مضاف، وهم يرجع ذي علام ترفيه وهو مضاف، وهم ضمير متصل مني أجلس كنت في محل الإضاف، مترف، فإذا خبر للطلاب مفروض علام ترفيه ضم، آه مع الطلاب جميعهم فاعل <تصفيق> ج رايت علي النفس فعل <تصفيق> ماضي مبني على السكون لاتصاله بتاء الماضي مبني على مبني على السكون لاتصاله بتاء الفاعل المتحركه وهي ضمير متصل مبني, مبني على الضم في محل رفع فاعل عليا مفعول به منصوب على نصبه الفتحه الظاهره على آخره نفسه توكيد معنوي وتوكيد المنصوب منصوب مثله وهو مضاف لان كنصيب واعلامت بفتح وهو مضاف ضمير متصل مبني على الضم في محل جر مضاف زرت الشيخين انفسهما زرت الشيخين انفسهما يا شيخين قد ضمير ممتاز الشيخ نعم لانه مثنى ما كنت يومنا زين إن شاء الله. على شاء الله. ها؟ كم؟ ها؟ اجل اجل اجل اجل اجل اجل اجل اجل اجل الله عليه